أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الاله بصنع قوم أماته فما هذا الإله وهل أعضاه ما نالوه فبشراهم إذا نالوا رضاه وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا اوهت قواه وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه وهل خلت الطباق السبع لما فَوَتَحْتَتْ رَابِ وَقَضَ عَلَاهُ وَهَلْ خَلَتِ الْعَوَالِمُ مِنْ إلَانٍ يُدَبِّرُهَا وَقَدْ سَمْرَتْ يَدَاهُ وَكَيْفَ تَصَلَّتِ الْأَمْلَاقُ عَنْهُ بِنَصْفِهِمُ وَقَدْ سَمِعُوا بُكَاهُ وَكَيْفَ أَفَاقَتِ الْخَشَبَاتُ حَمْلَ إله الحق شد على قفاه وكيف دنى الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه وهل عاد المسيح إلى حياة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 ضعيفا فاتحا للثدي فهو وياكل ثم يشرب ثم ياتي بلازم ذاك هل هذا اله تعالى الله عن اذكي النصارى سيسال كلهم عما افتراه أعباد الصليب لاي معنى يعظم او يقبح من رماه وهل تقضي العقول بغير كسر واحراق له ولمن بغاه اذا ركب الاله عليه كوها وقد شدت لتسمير يداه فذاك الموكب الملعون حقا فدسه لا تبسه إذا تراه يهان عليه رب الخلق طررا وتعبله فإنك من عداه فإن عظمته من أجل أنقذ حوى رب العباد وقد علاه وقد فقد الصليب فإن رأينا له شكلا تذكرنا سناه فغلى للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه فيا عبد المسيح افق فهذا بدايته وهذا منتهى